بسم الله الرحمن الرحيم <س ؤ> ال> <ص د>「なんでこん ا こと言うの?」 إِلَيْكَ ل ف اتبعوا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حرج مِّنْهُ حَرَجٌ ل ر ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه ا و ل ي ا ء ك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 فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون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 パリでございます。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 ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لان أ م ل جهنم منكم اجمعين ويا ََ ادم َُ اسك ُْ ن ْْ ع َ ن ت َ وزوجك ََ ا ل ج َ ن َّ ة َ فكلا ََُ من ِْ حيث َُْ شئتما َُِْ ولا ََ تقربا َََْ ه َ ذ ِ ي ا ل ش َّ ج َ ر َ ة َ فتكونا َََُ من َِ الظالمين َِِ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 فلما ََّ ذاق ََ ا ل ش َّ ج َ ر َ ة َ بدت ََْ لهما ََُ سواتهما َُُ وطفقا ََِ يخصفان َِِْ عليهما َََِْ من ِْ ورق ََِ الجنه ََْ وناداهما ََََُ ربهما َُُّ الم َْ أ َ ن ْ ه َ ك ُ م َ ا عن َْ تلكما ُِْ ا ل ش َّ ج َ ر َ ة ِ واقل َ أ لكما َُ و أ ق و ل لكم ان الشيطان لكما عدو مبين قال يا ربنا ظلمنا انفسنا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين أ و ل ي ا ء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون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 طيبات ا من ل ر ز قل هي للذين آ م ن و ا في ا ل ح ي ا ة الدنيا خالصتي يوم ا ل ق ي ا م ة كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون قل إ ن م ا حرم ر ب ك ا ل ل ف و وما و ا ما ضار منها ا ح ش بغن س م و ا ل ب بغير غ ي الله ح ق وأن تشركوا ا ب ل و ا ل ح س م والبغي بغير الحق بغير وأن ت ش ر اسماء الله م الحسنى موسوعه ا ب ن ي آدم م إ ا يأتينكم ر س ل منكم ي ق ص و ن ع ل ي ك م آ ي الاسلاميه ت وأصلح ا خوف ع ل ي ه م و ل ا هم يحزنون و ا ل ذ كذبوا ي بآياتنا ن واستكبروا ع ن ه ا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ا ب ل ن ا فيها خالدون ر هم فمن أظلم ممن ى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 وشهدوا على أ と ف う ه أن م أنهم كانوا ك ا ف ر ます。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 حتى ذ ا ا د ا ر ت و ا فيها جميعا قالت أ خ ر ا ه م لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا ربنا هؤلاء يضلونا النار من عذابا ضعفا فآتهم قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غ و ا ش وكذلك نجزي الظالمين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 ونزعنا ما في صدورهم من ظل تجريم ن تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لَقَدْ جَاءَ اسماءه رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه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 سيما قالوا ما أ غ ن ى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم م و ا الجنة لا خ و ف ع ل ي ك م و ل النابلسي أ ص ح ا ا ل ل ع ل ا م الاسلاميه من الماء أو مما أو ر ز قالوا ك م ل ل ه ق ا إ ن الله حرمهما على الكافرين ي ن ا ل ذ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 「今夜は私のことです」 من 一の言葉を言うことはありません。 يخرج الموتان لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته ب إ ذ ن ربه والذي خبث لا يخرج إ ل ا نكدا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 أخاف عليكم عذاب عليكم عظيم يوم قال ا ل م ل و من قومه إ ن ا لنراك في ضلال مبين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 أ و ع ج ب ت م أ ن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم, لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 قال الملا الذين كفروا من قومه إ ن ا لنراك في سفاهه و إ ن ا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي و أ ن ا لكم ناصح امين أ و ع ج ب ت م أ ن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ي وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين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 أنتم و اسماء الله ب ه ا من س ل ح س ن ل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 هذه ناقه الله لكم آ ي ه فذروها تاكل في أ ر ض الله ولا تمسوها, تمسوها بسوء ف ي أ خ ذ ك م عذاب أ ل ي م و ذ ك ر و ا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في ا ل أ ر ض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين ويستكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آ م ن منهم اتعلمون أ ن صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي ِ آ م ن ت م به كافرون فَعَقَرُوا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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 بل أ ن ت م قوم مسرفون وما كان جواب قومه إ ل ا ان قالوا أ خ ر ج و ه م من قريتكم إ ن ه م ن ا س يتطهرون فأذكروا إلا م ر ا كانت ت ه من الغابرين و ر ن و ع ل ي ه م م ط ر ا ف ا ن ا ق ب ة ا ل م ج ر م ي ن و إ ل ى مدين أخاهم ش ع ب ا ق ل يا ق و م ا ع ب د و ا ا ل ل ه لكم من إ ل ه غ ي ر ه قد جاءتكم بين ة م ن ربكم ف أ و ف و ا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أ ش ي ا ء ولا تبخسوا الناس أ ش ي ا ء ه م ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم إن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 وَانْظُرُوا وَإِنْ آمَنُوا كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ أُرْسِلْتُ كَيْفَ من بِالَّذِي بِهِ「こんにち ة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 الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ف ت و ل ى عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م رسالات ربي ونصحت لكم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 بالنساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس بانا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء ف أ خ ذ ن ا ه م بغته وهم لا يشعرون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 افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟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 ف أ ل ق ى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال ا ل م ل أ من قوم فرعون انا ذا لساحر عليم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 وجاء ا ل س ح ر ة فرعون قالوا إ ن لنا ل ا ج ر إ ن كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م لمن المقربين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 و أ و ح ي ن ا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاهرين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 أ ب ن ا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملا من قوم فرعون أ ت ذ و موسى وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض ويذرك والهتك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 ف أ ر س ل ن ا عليهم ا ل ط و ف ا ن والجراد والقمل والضفادع والدمايات ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 َلَمَّا الرِّجِزَ إِلَىٰ عَنْهُمُ هُمْ هُمْ كَشَفْنَا يَنْكُثُونَ بَالِغُوهُ جَلٍ إِذَا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 قالوا يا موسى ج ع ل لنا إ ل ه ا كما لهم الهه قال إ ن ك م قوم تجهلون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 واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أ أبناءكم, ابناءكم ويستحيون نساءكم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 قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس ب ر س ا ن ا ت ي وبكلامي فخذ ما, فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين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 اتخذ قوم موسى من بعدي من حليهم عجلا جسدا له خوار ف ل م يروا أ ن ه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 わしはあなたの名前を知っていたのですが、私はあなたの名前を知ってい ر のですが、私はあなたの名前を知っていたのです。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 فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي هتهلكنا بما فعل السفهاء منا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 ويؤتون الذين ز ك ا ا ة و ل هم ب آ يتبعون ا ن يؤمنون الذين ا ي ت الرسول النبي ا ل أ م ي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فتح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 فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ط ا واوحينا و إ ل ى موسى إ ذ استسقاه قومه وان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل ن ا س مشربهم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 فبدل ََّ الذين ََِّ ظلموا َ منهم ُْْ قولا ًَْ غير ََْ الذي َِّ قيل َِ لهم َُْ فارسلنا َ أ ََْْ عليهم ََِْْ رجزا ًِْ من َِ السماء ََِّ بما َِ كانوا َُ يظلمون ََُِْ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 واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين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 خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون و إ ذ أ خ ذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أ ن ف س ه م الست بربكم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 「さあみん ل であげてくださいね」 فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم ع ي ن لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل أولئك اسماء ل ح ن و الله ذ ي ي ن ح د و ن في أ س م ا ئ سيجزون م ا كانوا ي ع م ل و ن ح م ن خلقنا أمة يهدون بالحق يهدون أمة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 ما بصاحبهم من جنه ان هو إ ل ا نذير مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى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 وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجه ا ليسكن اليها فلما توشى حملت حملا خفيفا فمرت به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 فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ن و إ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 أ م لهم أ ع ي ن يبصرون بها أ م لهم آ ذ ا ن يسمعون بها ولدعوا شركاءكم ثم كيدون فلا ترون وَنَزَّلَ ل ا ا ك ت موسوعه ي النابلسي ل و ن للعلوم أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ت الاسلاميه م ع وَتَرَا ه ن ص ر و وهم شركه ا ل ع ه و أ م ر ب ا ل ع ف و ع عن ر ض ا ل ج ا ه ل ي ن وإما ي ن ز و ك من ا ل ش ي ط ا ن نزغ ف ا س ت ع ذ ب ا ل ل ه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 ل ا ي س ت ك ب ر و ن عن ع ب ا د ت ي ويسبحونه و ل ي س ج د و ل